أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى هو أنني مسني يضر وأنت أرحم رحيم فاستجبنا له. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم ما تم منع دینا و ذکرالعابدین و كُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا وَأَذَقَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُّوا ذهبا مغضبا فضانا آلان قدر عليه لن نقدر عليه فنا inni kuntu من al-zalimin fastajabna فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي وزكري يا إذنا ذا ربّه لا تذرني فرق نا نرغب ورغبة وكان لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها إن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم واحدة وأنا ربكم فعبدون وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفر قرآن لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلك ناها انهم لا عادا في انسلون وقوترا وعد الحق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 ما أنتم لها واردون <تصفيق> لو كان هؤلاء آلها ما. وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى أُولَبٍ حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملاك هذا يومكم الذي كنتم توعدون صدق